وهدى للعالمين قال الله تعالى أو قل يا محمد فأتوا بالتوراة فاتلوها حتى يتبين أنه كما قلتم إن كنتم صادقين فلم يأتوا فقال الله عز وجل فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون والافترى هو الاختناق اختناق الكذب هذا معنى الافترى فمن افترى على الله الكذب أي اختنق الكذب فالافترى في النغة الاختناق اختناق الكذب والقذف والفساد كل هذا الافترى قالوا وأصله من فراء الأديم إذا قطعه لأن الكاذب يقطع القول من غير حقيقة له في الوجود فيقال له مبتري لأنه يقطع الأقوال من غير حقيقة لها في الوجود اقطعها كالذي يقطع الأديم فهذا أصل الافتراء أصله من فراء الأديم إذا قطعه لأن الكاذب يقطع القول من غير حقيقة له في الوجود ومنهم من قال فمن افتراء نفتراه المقصود به ابتدع ابتدع كما قال البيضاوي فمن افترى ابتدع في الدين أتى بالكذب والابتدع كذب ولا شك الابتداء كذب فالمبتدع ظلمه فأولئك هم الظالمون فهو يدخل في الافتراء والاختلاق والكذب على الله سبحانه وتعالى فهو معنى صحيح إذن فمن افتراء ابتدع في دين الله وكذب على الله جل وعلا من بعد بيان الحق والهدى وبيان السنن وبيان الدين ثم يفتري ويكذب على الله جل وعلا ويزيد في الدين ما ليس منه ويلصقوا بالدين ما ليس منه فهذا مفترن لا شك ويكذب على الله سبحانه وتعالى فهو معنى صحيح الذي ذكره البيضان يفترى أو البيضاوي الذي ذكره البيضاوي افترى أي ابتدع فهؤلاء لا أظلم منهم فأولئك هم الظالمون حقا كما قال بعض أهل التفسير قال قوله أولئك ظالمون أي المفرطون في الظلم المتبالقون فيه فإنه لا ظلم أعظم من ظلم من حكم إلى كتابه وما يعتقده شرعا صحيحا ثم جادل بعد ذلك مفتريا على الله الكذب صدق هذا كلام جميل لا ظلم أعظم من ظلم من حكم إلى كتابه يحاكم إلى كتابه ثم يجادل ويعتقد أن هذا الذي في كتابه شرعا صحيحا أن هذا الذي في كتابه شرع صحيح ثم يجادل بعد ذلك ويفتري على الله الكذب فهذا لا أظلم منه فأولئك هم الظالمون لذلك أتى بضمير الفصل وهو من المؤكدات في البلاغة ولغة العرب ضمير الفصل فأولئك هم الظالمون يؤتى توكيد لتوكيد هذا الأمر فالمفترون على الله جل وعلا ظلمه ولا يفتري الكذب على الله إلا هؤلاء الظلمة وهو لم يتعرض للآية ليوضوحها وجلاء معناها فمعنها واضح فمن افترى كذب على الله واختلق الكذب على الله سبحانه وتعالى وأشد الناس على الله اليهود والنصارى والرافضة والصوفية هؤلاء من أشد الناس بل أشد الناس افتراء على الله جل وعلا واختلاق الكذب وإلصاق البدع وما ليس من الدين بالدين هذا شأن هذه الطوائف وغير هذه الطائف لكن هذه الطائف من أشد المختلقين على الله سبحانه وتعالى الكذب والمفترين على الله قال قوله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل صدق الله والصدق كما تعلمون هو الإخبار بالشيء على ما هو عليه والكذب خلافه الإخبار بالشيء على خلاف الواقع ولا يشترط في الكذب التعمد فإن هذا قول معتزنة أنه يشترق في الكذب التعمد وإنما الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع وإنما شرط التعمد في الإثم شرط التعمد في الإثم لا في تعليف الكذب وحقيقة الكذب وإنما الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع فكل من أخبر بالشيء على خلاف الواقع فهذا الخبر كذب هذا الخبر كذب يقال له لأنه على خلاف الواقع وأما شرط التعمد في الكذب فهذا غير صحيح وإنما شرط التعمد في الكذب هو شرط الإثم هذا الشرط إنما هو في الإثم وليس في حقيقة في الكذب فإنها قد جاءت أدلة فيها إطلاق الكلب على أناس ليسوا بكذابين وإنما إطلاق الكلب على الخبر أي هذا الخبر خلاف الواقع صحيح. هذا الخمر خلاف الواقع ولس كذب فلان كذب فلان أي أخبر بشيء خلاف الواقع وليس هو من أهل الكذب ولكن خبر هذا خلاف الواقع هذا هو صحيح في تعريف الكذب الإخبار بالشيء على خلاف الواقع ولا يشترط فيه التعمد وإنما شرط التعمد في الاذم وأما الصدق هو الإخبار بالشيء على ما هو به على ما هو عليه هذا خبر صدق ولا أصدق من الله ومن أصدق من الله حديثه ولا أصدق من رسوله صلى الله عليه وسلم فأخباره كلها صدق ومن ارتاب في أخبار لا كفر في أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم قل صدق الله فيما أخبر سبحانه وتعالى وفيما أنزل قل صدق الله في جميع من جهته سبحانه وتعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى وقوله في الآية الأولى من بعد ذلك فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك افتنف العلماء في الإشارة في عود الإشارة على أي شيء تعود من بعد ذلك فقيل من بعد البيان في كتبهم من بعد البيان في كتبهم فأولئكهم باطمون فالذي يفترى على رب العالمين الكذب من بعد البيان في كتابه فهذا من أعظم الظلم ومن أظلم الظلم الافترى بعد البيان يطمح الحق جليا للشخص في كتبه ثم بعد ذلك يحيف ويميل عنه هذا قول وقيل من بعد مجيئكم بالتوراة وتلاوتكم إياها من بعد ذلك أي من بعد مجيئكم بالتوراة لأن الله سبحانه وتعالى قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله؟ الكذبة من بعد ذلك أي من بعد الاتيان بالتوراة وتلاوة التوراة فهذا ظالم أولئك هم الظالمون هذن قولان في عودي الإشارة في قوله من بعد ذلك فقيل من بعد البيان في كتبهم وقيل من بعد التلاوة التوراة والمجيء بها فهذا هو الظلم بعينه سواء كان هذا أو هذا كله صواب فإن مجيء التوراة والتلاوة التوراة إنما هو لأجل البيان أن هذا في كتابكم موجود. فبينها تلازم. قال قوله تعالى قل صدق الله أي فيما أخبر سبحانه وتعالى به وفيما عنا صدق الله ما هو الذي صدق الله فيه عناه هنا قولا عندهم صدق الله فقرون إبراهيم ليس يهوديا ولا نصرانيا صدق الله فيما أخبر قبل سبحانه وتعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل قل صدق الله ففيه خلاف معنى الله سبحانه وتعالى به قل صدق الله أي صدق الله القول الأول في إخباره كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل والقول الثاني صدق الله في قوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا واللفظ عام كما ترى صدق الله في جميع أخباره جل وعلا سواء كان هذه الأخبار التي أخبركم بها وهي المقصودة أو غير ذلك من الأخبار قل صدق الله فإبراهيم ما كان يهوديا قل صدق الله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه صدق الله في جميع ما يخبركم به صفة من هذه الأمور أو من غيرها قال قل صدق الله فاتبعوني فاتبعوا قل صدق الله فاتبعوا מلة إبراهيم وهذه الفلبة تسمى بالتفريعية من ذلك اتبع ملة إبراهيم حينيفا المسلما فلماذا لا تتبعوا من نتمرهيم وصدق الله فيما أخبركم به وهذه الآية التي تقدمت قلت فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين هذا من دلائل نبوته ومن أعظم دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام إذ أخبرهم بتوراتهم وأنه ما فيها شيء من هذا الأمر الذي تذكرونه وما يقرأ عليه الصلاة والسلام توراتكم تلك التي عندكم بأيديكم وتقفونها على الناس ما في هذا الأمر الذي تذكرونه على الله سبحانه وتعانى فهذه من أدلة دلائي النبوة تذكر في أدلة دلائي النبوة أخبرهم رسول الله أن ذلك الكتاب الذي بأيديكم ما فيه دلائي أمر الذي تدعونه هاتوها هاتوها نقرأها سويا إن كان عندكم هذا الشيء موجود لكنهم كذبوا كذبوا يكذبون فهذه الآية كما يقول زجاج من دلائي نبوة النبي عليه الصلاة والسلام قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وهو استنباط جميل فيما ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الآية من دلائل النبوة قال الزجاج في هذه الآية قل فأتهم بالتوراة قال الزجاج في هذه الآية أعظم دلالة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إذا أخبرهم إله أنه ليس في كتابهم إلى آخرة الحاصن هؤلاء مهترون على الله جل وعلا أهل الكتاب أعني اليهود وكذلك النصارى من حرف، وهم ليس بعد الإذعان وإنما إن وجدوا مدخلا على الداعر الله سبحانه وتعالى دخلوا منه يجربون، فلعلهم يجدون بعض الشبه يلبسون بها على أتماعه وعلى الناس أو يشككون في شيء ما إن كان ضعيف العلم. مشككونه في بعض الأمور وهي هات أن يحصل هذا مع رسول الله الذي ينزل عليه الوحي صباح مساء وليلا نهار قال قل صدق الله فاتبعوني فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان منهم مشركين وإنما دعاهم إلى اتباع ملة إبراهيم لأن في اتباع ملة إبراهيم اتباعه نعم لأنه قال لهم اتبعوني قل صدق الله اتبعوني وقل لا لكن لو قال لهم اتبعوا ملة إبراهيم الذي تنتسبون إليه تزعمون أنكم منه وإليه كما زعمتم أن إبراهيم يهودي اتبعوا ملة إبراهيم وكنتم صادقين هيهات بعيد وهذا جميل في المحاجة فلا تقول لهم اتبعوني قل لهم اتبع الكتاب السنة تحاكم من الكتاب السنة تعالوا أنتم, ما انتم مسلمون سيقولوا نعم طيب هذا كتاب ينطق بالحق بين أيدينا تعالوا نتعاكم إليه فلا تقول لنا استبعوني وإنما ردهم إلى الشيء الذي يسلمون لك فيه اتبعوا الكتاب السنة هذه من محاجة الجميلة لأن لو قال الشخص استبعوني أنا عالم وهكذا ربما يقولنا لا كيف ادعونا إلى اتباعك لكن تردهم إلى الذي يجمع الناس والذي أشار الله إليه في جمع الناس بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وما فيه من شيء فحكمه الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم مؤمنين فردهم من الشيء الذي يسلمون لك فيه ولا ترد من كتب أهل العلم تقول تعالوا مثلا نرجع إلى هذا لأنهم ربما يقولوا هذا منكم حنبلي هذا وهابي هذا كذا لكن كانوا من متمذهبة لهذا المذهب قل نرجع إلى كتاب إمامكم هل ذكر هذه المسألة ولا ذكرها وإن كانوا مجموعة وإن كانوا يرون أن هذا الذي ستنسبهم إليه وتردهم إليه يعادونهم يعتبرون منك وإليك فردهم إلى ما هو يتفق عليه بينك وبينهم بينك وبينهم وإلا الرجوع إلى أهل العلم هذا أمر مهم جدا لكن لو رد رجعت يعني رد ردتهم إلى فرد من أفراد العلماء ربما يقولون هذا وهابي هذا منكم إلى آخر اللانتة فانتقل معهم إلى شيء سلمون لك فيه والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا تعالوا تم تزعمون النق من إبراهيم وإليه اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا قال رحمه الله وإنما دعاه من اتباع ملة إبراهيم لأن في اتباع ملة إبراهيم اتباعه صلى الله عليه وسلم